يعرفون التوجهات العامه لاصحاب هذه الكلمه هي كلمه الليبراليه كثيرون يقولون نحن ليبراليون وبعضهم يقول انا ليبرالي هذه الكلمه شاعت في الاونه الاخيره وازداد امرها ظهورا بعد ما يسمى بالربيع العربي لماذا؟ لأن العلمانية سقطت وفاحت منها كل رائحة قبيحة بعد سقوط الأنظمة العلمانية لما سقطت الأنظمة العلمانية التي أقصت الشريعة ومارست كل أنواع الاستبداد والدكتاتورية ومصادرة الحريات صارت هذه الواجهة غير مقبولة عند الجميع إلا عند من قلت أخذ عقله نسأل الله العافية فمصطلح الليبرالية يناسب المرحلة الجديدة بعد زوال تلك الأنظمة الليبرالية أيها الإخوة الحديث عنها يحتاج إلى شيء من التركيز فالذي يشرد ذهنه أثناء الحديث عنها ربما لا يستفيد وتصير الخطبة فالذي يشرد ذهنه أثناء الحديث عنها غير مفيده عند كثيرين ولذلك من اصعب الاشياء ان تختصر امرا يصعب اختصاره ايها الاخوه الكرام الليبراليه مصطلح اجنبي ليس عربيا اخذ من المعاجم الانجليزيه والفرنسيه هذه الكلمه اصلا دون الدخول في ترجمتها الحرفيه هي تعني في الجمله التحرر التحرر الاوروبيون لهم تاريخ والذين درسوا التاريخ او قرؤوا التاريخ يعرفون تاريخ اوروبا وما مرت به من القرون الوسطى ثم عصر النهضه ثم الحركات التي حصلت خاصه في القرون في القرون المتاخره من ظهور بعض الحركات التجديديه والثوره على الكنيسه اشياء يعرفها من يقرا التاريخ ولا نريد ادخال الناس او المسلمين في الجمله في معرفه هذه التفاصيل لانه ربما يصعب على كل احد ان يعرف مثل هذه المسائل الذي يهمنا ايها الاخوه هذا المصطلح النقل من الغرب وهو يعني التحرريه التحرر الحريه لا باس هذا المصطلح الذي هو الليبراليه هو في الحقيقه يلتقي مع العلمانيه والعلمانيه باختصار هي ابعاد الدين عن نواحي الحياه الدين مجرد عبادات خاصه بالمتعبد لكن الدين لا تدخل في شيء اخر نهائيا هذا اصلا العلمانيه فلا علاقه للدين بالاقتصاد ولا بحياه الناس ولا علاقه بعضهم مع بعض لا في الزواج والاشياء كثيره جدا العلمانيه تقول دينك بينك وبين ربك الليبراليه تلتقي مع العلمانيه في كونهما يرفضان سلطه الدين فلا سلطان للدين على احد الليبراليه ترى ان الدين ليس له ان يتدخل في الحريات الفرديه ولذلك ايها الاخوه من العبارات التي سمعت حتى بعض العلماء او بعض انشئت قول الدعاه او الـ يعني الـ المثقفين المسلمين يغترون احيانا ببعض العبارات التي ظاهرها جميل فمثلا يقول حريتك ثابته حتى تصل الى حريات الاخرين فان اقول لك قف طبعا العباره شكلها جميل لكنها خطيره معناها ان لك الحريه ان تفعل ما شئت بشرط واحد فقط هو أن لا تتعدى على حريات الآخرين وفعل ما شئت ومعنى هذا أن تخرج المرأة في كامل نسأل الله العافية عريها وتفعل ما تشاء وتقول أنا حر أنا ما تعديت على أحد هذا خطأ ولذلك ينبغي على المسلم أن يحذر من محاكات هؤلاء في مثل بعض العبارات يجب على المسلم أن ينطلق معتزاً بدينه ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ديننا ايها الاخوه كامل اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ايها الاخوه ديننا لا بد ان نعتقد انه كامل فيه كل شيء ما نحتاج الى ان ناخذ من زبالات الاخرين هذه زبالات ناتجه عن محاده الله سبحانه وتعالى في شرعه اف حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يقنود ايها الاخوه الكرام الليبراليون في الغرب اوضح بكثير من الليبراليين العرب او المنتسبين الى الاسلام وهذه حقيقه ثابته لا يمارى فيها احد الذي يطلع على حقائق الامور يجزم بذلك كيف يكون ذلك الليبراليه ايها الاخوه ظهرت اصلا في اوروبا تحت ظروف معينه يعني اكبر سبب لظهور العلمانيه والليبراليه تسلط الكنيسه على الناس بشكل بشع لم ياذن به الله وليس له اي صله بالدين الحق الذي كان عليه عيسى عليه الصلاه والسلام مثل صكوك الغفران وغير ذلك وهذا لا يخفى على احد الليبراليه ظهرت في اوروبا تحت مثل هذه الظروف فالغربيون انطلقوا منطلقا الحاديا ولذلك الليبرالي الغربي في الغالب يصرح بأنه ملحد وهذا الطراد يعني يقول أنا ملحد الأديان هذه لا أعترف بها حتى التفاهم معه أسهل لأنه ملحد أن تناقشه في أصل الإلحاد لكن مع الأسف الغربيون أنفسهم متخبطون في تحديد تعريف جامع ومانع للليبرالية لأن القضية تتعلق بالحريات والحريات أمور أمور لا يمكن ان يتفق عليها الناس الناس تختلف اهواؤهم وتختلف امزججتهم وتختلف اعراقهم وتختلف مجتمعاتهم من الذي يحدد معنى الحريه اذا الغربيون مختلفون اختلافا كبيرا جدا في تحديد معنى الليبراليه ايها الاخوه اذا كان هذا هو حال من انشا هذه الفكره فكيف بالمقلد فكيف بببغاوات العرب الذين يقلدون هؤلاء اسمعوا ايها الاخ يقول احد كبار الغربيين من جهابده كتابهم يقول الحق الكلام له بالنص الحق ان كلمه الليبراليه مصطلح عريض وغامض لا يزال حتى يومنا هذا على حاله من الغموض والابهام هذا غربي من من, من عندهم قد اتت هذه الليبراليه وجاء في الموسوعه الشامله وهي مترجمه بالنص تعتبر الليبراليه مصطلحا غامضا لان معناها وتاكيداتها تبدلت بصوره ملحوظه بمرور السنين يعني انسان يقول انا ليبرالي وينتسب الى فكره غير واضحه اين عقول الناس لماذا لا يحترم الانسان نفسه فضلا عن الناس وجاء في الموسوعه البريطانيه المشهوره بالنص ونادرا ما توجد حركه ليبراليه لم يصيبها الغموض بل ان بعضها تنهار الليبراليه بسببه يعني الغربيون يقولون اصحاب الفكر الليبرالي كلما قامت لهم قائمه لا يطول بهم المقام وينهارون لأنهم لا يعرفون ماذا يريدون فكرتهم غامضة أصلاً هذا كلام من؟ كلام الغربيين أما لبرالي العرب فهم في الحقيقة عقليات متحجرة غير قابلة للحوار يهربون من الحوار ومن الجدال بالتي هي أحسن عندهم أعمذة الصحف والمسرح والأفلام يخرجون ما يريدون بدون مواجهه وعندهم قدره كالمنافقين في دس السموم في كل انواع العسل وهذا معروف معروف لا ينطلي على عاقل ولا على ذكي ايها الاخوه المؤمنون الحريه كلمه جميله الحريه كلمه جميله يتغنى بها الناس من اقدم العصور وينشدها كل احد من الذي لا يحب الحريه حتى البهائم تحب الحريه العصفور اذا وضعته في القفص انظر الى حاله واذا اطلقته انظر الى حاله هل الحريه كل الناس يريدونها الذي لا يريد الحريه انسان منتكس انسان غير سوي لكن ما المقصود ايها الاخوه بالحريه لا اريد مناقشه كلمه الحريه من منظور اسلامي الان لان التركيز على فكره الليبراليه هو الهدف من مثل هذه الخطبه ايها الاخوه الحريه باختصار في الاسلام حريه مقيده بشرع الله يعني الحريه لا بد ان تخرج من رحم الشريعه الاسلاميه باختصار لا بد ان يكون كل انسان يتكلم عن الحريه لا ينفك عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واذكركم بالعباره التي قبل قليل حريتك تقف عند حريات الاخرين هذا الشرع ما قال ذلك حريتك تقف متى اذا قال لك الله قف تقف بس ولذلك الان المصطلحات التي يستخدمها الليبراليون العرب مع الاسف الشديد يعني فيها زخرف من القول يخادعون به خاصه النساء فلما ياتون الى المجتمع مثلا ويطرحون اشياء تحرير المراه وهذا المجتمع ذكوري وش ذكورينا في شيء اسمه مجتمع ذكوري وانثوي مصطلحات عجيبه ويفسرون هذه العبارات بممارساتهم وامثلتهم واذا وجهوا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هم في الغالب قسمان قسم ملحد ولا يريد ان يصرح طبعا انه ملحد وقسم يقول لا انا مسلم واصلي لكن انتم ما تفهمون الاسلام صحيح لا بد ان نعيد قراءه الاسلام نعيد قراءه النص الديني تجديد الخطاب الديني واخذ من هذه المصطلحات كل اسبوعين ثلاثه يخرج مصطلح جديد والذي يتابعهم يحتاج دائما الى متابعه مثل هذه المصطلحات فهم شياطين يلهمهم الشيطان الاكبر مثل هذه المصطلحات فيبثونها في الناس ايها الاخوه المؤمنون انا في الحقيقه لا اريد الاطاله لكن هذا الموضوع موضوع الان مهم جدا هو موضوع الساعه حوارات فكريه يدخل فيها هذه الكلمه الليبراليه الان الليبراليه تدخل في قضايا كثيره تتعلق بالفن تتعلق بالاقتصاد تتعلق بالسياسه تتعلق بامور الناس العامه فلا بد من معرفه مثل هذه الاشياء ايها الاخوه المؤمنون ان الذين يرون ان الدين لا بد من ابعاده تماما عن فكره الليبراليه سواء كانوا غربا او عربا هؤلاء اكثر اضطرادا مع الاسف اكثر اضطرادا من الذين يقولون نحن ليبراليون مسلمون فضلا عن بعض المراهقين الذين يقولون نحن ليبرو اسلاميون ساتحدث عن هذه الكلمه باذن الله الذي يقول الدين ابعدوه عن الليبراليه حتى تكون صحيحه هذا اوضح مسلكه اوضح من الثاني الذي يقول انا مسلم ليبرالي لماذا ايها الاخوه لانه اذا كان اصحاب المذهب الاول يعترفون بالغموض وانهم لم تستقر لهم قدم فمن يقول انه مسلم والليبرالي اعظم تخبطا واشد تناقضا يا اخوه يعيشون تناقضا مضحكا يغالطون انفسهم وصدق الله عز وجل حينما قال ويحسبون انهم مهتدون والله يحسبون انهم مهتدون وهم يعجزون عن رد كلمه واحده واسمع احيانا اذا تواجه اذا صارت مواجهه بين احد الدعاه ما اقل العلماء الدعاه حتى بعض الدعاه ربما تكون ثقافته الشرعيه ليست كثيره يفحمهم من اول كلمه لا يستطيعون ان يردوا شيئا مع الاسف يا اخوه جميع المنتسبين الى الليبراليه يخلعون على انفسهم اوصافا يعني دائما يصنفون انفسهم من ضمن مصطلحات معينه يصفون انفسهم بانفسهم باشياء على سبيل المثال دائما يتغنون بالحريه والحريات واننا من دعاه الحريه هذا واضح من الكلمات ايضا الانفتاح وهم دائما يريدون ان يجعلوا خصمهم من يسمونهم بالاسلاميين لماذا حتى يغروا عامه المسلمين يعني ياتون الى المسلمين يقولوا انتم مسلمون ونحن الليبراليون نريد فقط ان نصد عنكم هجوم الاسلاميين باختصار فهم هم يقسمون المجتمع الى ليبرالي واسلامي ومسلمين واذا سالتهم هؤلاء المسلمون ملايين مئات الملايين ليبراليون ولا مسلم ولا اسلاميون يقولون لا هم ليسوا اسلاميين هم مسلمون ونحن يعني اللبراليين نريد أن نحقق ما تصب إليه هذه الشعوب كلام متناقض لو تأتي إلى أي إنسان مسلم تقول لا أنت ماذا يقول أنا لبرالي يقول أنا مسلم ثم كلمة إسلامي أصلاً من الذي أطلقها هذا مصطلح أيها الأخوة له سبب أطلق على أناس الإسلاميين أطلق على أناس إما أنهم يمتهنون السياسة أو أطلق يشاركون في القضايا السياسيه سواء فكريا او ممارسات عمليه او في الحقيقه المسلمون الذين لهم تحرك وقدره على الاختلاط بالمجتمع الاسلامي وتوجيهه الى الاسلام الحق اما المسلم الذي في حاله هذا لا يسمى اسلامي لكن انسان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ده اسلامي انسان يكتب في الصحف ينكر المنكر هذا اسلامي انسان يتكلم ويطالب بكذا من اجل الناس باسم الاسلام اسلامي انسان يقول للليبراليين وللمفسدين ابتعدوا عن تحرير المراه الذي يفسدها كما افسدوا النساء في الغرب هذا اسلامي لكن انسان يصلي في المسجد وربما زوجته متحجبه لكن ما يتكلم في هذه الاشياء ولا يقول ان هذا ليس اسلاميا هذا مسلم ارايتم ايها الاخوه الى هذه الفكره الخبيثه التي عند هؤلاء اذا ايها الاخوه الكرام هؤلاء يطلقون هذه العبارات يدغدغون بها مشاعر الناس خاصه النساء الانفتاح قبول الاخر لاحظ ما ما يقول كافر اخر طيب القران فيه كلمات كثيره فيها كفار وكافرين وش الحل معها يعني نبدل قل يا ايها الاخرون لا اعبد ما تعبدون نغيرها بدل الكافر ونقول الاخرون فمن يرتد منكم عن ديننا فيموت وهو اخر ولا فهو كافر القران مليء بهذه العباره الكفار الكافرين ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نار وضوح القران واضح ليس فيه غمغمه وغموض هؤلاء الليبراليين عباراتهم عجيبه لا بد من قبول الاخر التعدديه وهي كلمه في الغالب تطلق في المجال السياسي هم لا التعدديه في كل شيء ما معنى التعدديه عندهم معناها انت لا تمتلك الحقيقه وحدك لا بد ان تعترف بغيرك في كل شيء ان ترى الستر الذي يرى العري اتركه مالك مالك علاقه به هذا معنى التعدديه الذي يفسد الناس يفسد اخلاقهم يقولون لا شأن لك به هو يختلف عنك ويفكر بطريقه اخرى هذا معنى التعدديه التنوير كلمه التنوير الفكر التنويري الاصلاح مع الاسف يدعون انهم مصرحون العقلانيه العصرانيه التطور محاربه الديكتاتوريه مقاومه الجمود مقاومه الظلاميه محاربه الاحاديه في التفكير هذه مصطلحات يدورون حولها كثيرا ويخلعونها مع الاسف على انفسهم ايها الاخوه اجدني مضطرا ان اتوقف ولكن ساواصل الحديث باذن الله عن هذه الفكره فكره الليبراليه وكيف انها في الاخير توصل الناس الى تعطيل شرع الله عز وجل وابعاد الدين عن حياه الناس وعن الحكم ولذلك ايها الاخوه هم اذا كانوا في بلد يعني اهله مسلمون وحكومته اسلاميه لا لا يمكن ان يصرحوا باشياء هم على سبيل المثال لا يرون الحكم بالشريعه ابدا هذا عندهم اعظم رجعيه لكن اذا كانوا في بلد تحكم بالشريعه ما يصرحون بذلك يتكلمون في الميادين التي لا توصلهم الى الصدام مع السلطات وهذا بلا شك انه دليل على اط... على اضطراب منهجهم لانهم في الحقيقه يريدون ان يحققوا شهواتهم تحت هذا المصطلح الذي لم يفهمونه ولو فهموه لتناقضوا في فهمه علما بان هذا المصطلح ايها الاخوه الليبراليه لا يمكن لا يمكن لاحد ان يقول انا ليبرالي او يعترف بالليبراليه وهو يفهم الاسلام فهما صحيحا سنواصل الحديث ان شاء الله تعالى عن هذا المصطلح عن بعض الأمثلة والممارسات وعلى ما يقوم هذا الفكر بإذن الله عز وجل في خطبة قادمة أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم التزام التوحيد والسنة إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال في محكم التنجيل وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون واشهد ان محمدا عبده ورسوله كان يستغفر في المجلس الواحد اكثر من 70 مره وفي اليوم الواحد اكثر من 100 مره كان كثير الاستغفار عليه الصلاه والسلام يستغفر قبل العباده واثناءها وبعدها وفي كل احواله عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه المؤمنون هذا الغبار الذي يلف بلادنا منذ ايام وتكرر وجوده لا شك انه له من الاضرار على الناس وعلى الممتلكات ما لا يخفى على احد والله تبارك وتعالى في القران يخبرنا أن مثل هذه الظواهر لا تكون إلا بسبب الناس أنفسهم إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون يقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الآن أيها الأخوة هذا الغبار كثير من الناس لا يستطيعون الخروج من البيت المستشفيات انظروا إلى أحوال الأطفال والكبار والنساء والذين أصابهم مباشرة الرب نسال الله العافيه للجميع تعطلت حياه كثيرين بعض الانشطه التجاريه والاقتصاديه تتعطل تماما الذين يذهبون للصيد لا يذهبون الان للبحر اذا ايها الاخوه هذا ضرر هذه عقوبه والله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعضا قليل بس شيء بسيط شيء يسير ليذيقهم بعض الذي عملوا الفائده ما هي اخر الايه لعلهم يرجعون يعني هذا الغبار صحيح انه نقمه لكن والله انه نعمه اتدرون اين النعمه فيه اخر الايه لعلهم يرجعون والله لو يرجع الناس الى الله بسبب مثل هذا الغبار هذه اعظم نعمه لان الهدف ايها الاخوه من خلقنا اصلا هو ان نرجع الى الله ان نعبد الله ان توب الى الله سبحانه وتعالى هذا هو اصل الاصل الخلقه الله خلقنا من اجل ان نعبده من اجل ان نرضيه سبحانه وتعالى اقامه الدنيا امرا ياتي في المنزله الثانيه الاصل ايها الاخوه اعمار الاخره وليس اعمار الدنيا ولذلك الشهاده في سبيل الله التي اعظم المطالب الشرعيه وذروه سنام الاسلام الجهاد الذي تزهق معه الارواح الانسان يموت تنتهي مشاريعها تماما عن الدنيا اماله وطموحه وارصدته كلها تنتهي لماذا لان الدنيا لا تساوي شيئا عند الله العين لابد ان تكون على الاخره التي لا يعقبها موت هذا هو العقل هذا هو معنى الاسلام ايها الاخوه هذا الغبار اصابنا الله تبارك وتعالى به من اجل ان نرجع اليه الله رحيم بعباده الله لطيف بعباده الله سبحانه وتعالى يحب لعباده ان يكونوا على احسن حال لكن هذه الصدمات حتى لا حتى لا يشرذوا كثيرا يرجعوا الى الطريق ارايتم الاب والام اللذين يعاقبان الولد عقابا لا يحب لكن من اجل مصلحته هذا الغبار ايها الاخوه الهدف منه لعلهم يرجعون فتوبوا الى الله ايها الاخوه واستغفروه توبوا الى الله واستغفروه توبوا الى الله واستغفروه باللسان وبالعمل افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه نسال الله تبارك وتعالى ان يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا اللهم ارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا اللهم ارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا اللهم ارسل السماء علينا مدرارا اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انت القوي ونحن الضعفاء نحن المنكسرون بين يديك الراجون لفضلك اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا مباركا نافعا غير ضار يا سميع الدعاء يا اكرم الاكرمين انك على كل شيء قدير اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم فرج هم اخواننا في الشام اللهم عجل نصرهم اللهم عجل نصرهم اللهم عجل نصرهم اللهم نجهم برحمتك من القوم الظالمين اللهم عليك ببشار وجنوده اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم رد كيدهم في نحورهم, كيدهم في نحورهم, كيدهم في نحورهم يا سميع الدعاء اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين